لو شلت السطارة هتخش جوه ولو خشت دخلت جوه يمكن ما تعرفش تخرج تاني بلاش اللي هو ايه فكرتها واقعي انت قاعد عن نت فبعدين تبص تلاقي انت داخل بتشوف الشيخ مش عارف مين ولا اللقاء بتاع ايه بصيت لقيت لك عملين لك روابط على الجنب وبعدين مش عارف مسلسلة ايه ولا لقطة ايه ومش عارف مشهد ايه فهو بالضبط كده وعز اللي في قلبك ما تدس ما تدس لو دست يمكن تشوف حاجة قذرة وبعد كده هتستحلاها وبعد كده هتبقى مضمن ليها وبعد كده هتبقى اسير للخطايا وبعد كده هتتردلك في امراتك هتتردلك لا تفتح انك انت فتحه تلج فتروح انت بقى هي دي وحد حدودا فلا تعتدوها تروح انت دايس كده عديت دخلت ورا الخط الاحمر انت بقى وما يعاقبك الله به اما ان يسترك وتلحق نفسك ودع الله في قلبك والفطرة السليمة والتقوى اللي في قلبك تردك واما تغوص وتدمن وتبقى مصدك سودا فاهمين دي فلا تعتدوها زي قصة الرشاوة اللي هو ايه الناس كلها بتعمل كده حاجة من جواب تقول له بلاش لعن الله الرشي والمرتشي بلاش تمد ايديك وحاجة بتقول له يا عم ما تمد فيها ايه ما الناس كلها كده كل الناس ده انت فقران ومش لقيتها كلها يمد ايديك هي دي الحدود هنا يخش جوه يستحلاها يبقى عايز بالرشاوي فهمين وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء حرم اشياء في حد وفي من وراه محرم فقال فلا تنتهيكوها ما تبصش البصة حرام ما تسمعش الكلمة الحرام ما تمدش ايدك لما الحرام بلاش تغتاب بلاش تنم بلاش تخد في الباطل بلاش بلاش في هنا سكة لو اعطي فيها هتبقى مشكلة لانه من يعمل سوء يجزى به قال وحرم اشياء فلا تنتهيكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها في أشياء في الشرع كده يقول لك مسكت عنها بتتكلم فيها ليه يعني بعض الناس مثلا في العلاقة الزوجية يبتدي يسأل في تفاصيل وممكن تكون يستحيا منها يقول لك ينفع اعمل مش عارف تقول له النبي قال صلى الله عليه وسلم اتقي الحيض والدبر يقول لك لا لو عملت مني يا ابني اتقل حيضة والدبر ربنا سبحانه وتعالى قال فأتو حرثكم ان شئتم يبقى خلاص سكت عن هذا لا لو كذا يا عم بقولك سكت عن هذا انت بتتكلم في تفاصيل ما ليش شأن انا الاصلي الكلام ده ممكن في ناس يعني مالي بالتفاصيل دي انا بقولك ما تعملش واحد واثنين ما ليش دعوه بعد كده ما ليش دعوه سكت عن اشياء عشان دي امور خاصة وأمور يعف اللسان عن ذكرها وأمور تبقى بين الرجل وزوجه وبس سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان العلماء بيستدلوا بهذا الحديث على أمور في الفقه كثيرة هقول لكم اللي بيجي على بالي يعني من الأشياء مثلا يكلموا على مسألة الشعر الذي بين الحاجبين بعض أهل العلم يقول الحاجب اللي هو فوق العين إنما المنطقة اللي هي فوق الأنف دي اللي هي ما بين ما بينهما يقولوا سكت عنها الشرع طيب ينفع واحدة مش عارف حصة إن شكلها كده تأخذها بعض أهل العلم يقول إن ينفع وليس هذا من النمس اللي ما يقول لك لا أي شعر في الوجه ما يتشلش لو طلع لك على خدك لو طلع لك مش عارف فين ما يتشلش العلماء الثاني يقولوا لا اللي عنه إزالة الحاجب هو ده النمس اللي ما ينفعش فلا المسكوت عنه من هذه الشعيرات يقول لك هذا مسكوت عنه فلا تسألوا عنها نعمل ايه هنا في المسكوت عنه قال لك ارجع للاصل عندنا اصل من اصول الشرع اسمه الاستصحاب يعني الاستصحاب استصحاب الاصل يعني استصحاب الاصل مش فاهم يعني الاصل في البيع الحل ولا الحرمة عندك الدليل دامغ وعحل الله البيع طيب انا عايز اشتري دلوقتي حاجة فهي صح ولا مصحة يعمل الاصل ليه انها صحة لغاية ما يثبت ليك ان فيها مشكلة فرحت بعته وشريت بعد كرة واحد قال لي انه يترتب على كذا كذا كذا انا استصحبت الاصل فاهمين في البداية طيب الاصل في الذبائح، الحل ولا الحرمة الحل ولا الحرمة اي زبيحة اصلاح الحل ولا الحرمة اللي بيقول الحل يرفع عيد والباقي حيبقى سكت عن اشياء <تصفيق> واللي بيقول الحرمة يرفع عيد محدش بيقول الحرمة طب الاصل الحرمة اخذ كمان بقى <تصفيق> الاصل كده بس خدوا بالكفيبة ما بين الاصل وما بين الظاهر حاول كلام في الاصل ما عليش عدهولي اللي فهمه فهمه واللي ما فهمهش زي الفل وهي سهلة ان شاء الله زي ما اتعلمنا النبي عليه وانه لا يسير على من يسره الله عليه سهلة بصوا الاصل في الزبائح الحرم علشان خاطر لابد ان تزكى فهي حرام لغاية ما يثبت ان الزبيحة دي سمي عليها تمام طب الاصل هنا ده كده اسمه الاصل طب دلوقتي زبيحة في مصر في السعودية في اي بلد مسلمة الاصل انها تبقى ايه حلال. انها مذبوحة المفروض على كده ده بيسموه الظاهر الظاهر انها ان شاء الله ذبيحة على وفق الشرع لانه المفروض ان الناس فهم الكلام ده وعرفاه فانا مش محتاج هنا في قدامي حتة لحمة عند الجزار أسأل انت دبحتها على الشريعة ولا ما دبحتهاش انت سميت عليها ولا ما سميتش انك في بلد ايه مسلم والمفروض ان الزبائح دي زبائح على وفق الشرع فهنا يستصحب الامر كذلك فهمتك? فيقول لك ارجع للأصل في الامور الايه؟ المسكوت عنها الأصل الإباحة الأصل في الأشياء في الأشياء بقى عموما الأصل فيها ليه؟ الإباحة عادي بقى الأصل ان انت عادي ان انت تستخدم الأشياء دي مفيش حد بيقول لك حرام تستخدمها إلا ما اتى الشرع بحرمته الأصل الإباحة في الأشياء فهذا الحديث فيه ما يلي. واحد وجوب المحافظة على الفرائد والواجبات طيب الفرائد دي منقسمة الى قسمين عارفين فرض ايه وفرض ايه ايه كده فرض عين وفرض كفاية طب ايهما اثوب الفرض العين ولا الفرض الكفاية اللي بيقول عين يرفع عيده <تصفيق> اللي بيقول كفاية يرفع عيده احسر حاجة الباقي كله سكتة <تصفيق> الأثوب على تحقيق المحققين من العلماء الفرد العين طبعا لكن بعض أهل العلم بيقول كلام حلو بيقول لك ما فرض الكفاية أنا باخد ثواب الناس كلها أنا رجل دكتور ماشي ففي فبورسعيد كلها مثلا مثلا ألف دكتور بيصدوا النص مليون بورسعي دي مثلا مثلا فهم دول ألف ألفين واحد فبيقول لك ما هو لو ما لقيناش الدكتور ده الناس دي هتوع فيه مشقة فلازم نلاقي دكتور فكونه هو بيقوم بالفرض الكفاية ده انه بيكفي المسلمين ان نلاقي جراح ان نلاقي طب كذا وطب كذا فبياخد ثواب الناس كلها يبقى اذا ما خدش ثواب الوحق